بسم الله الرحمن الرحيم ي ا بني آ د م قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير و لا ب س ا ل ت ق و ى ذلك خير ل الا إ ه إ ل الله يذكر سبحانه وتعالى منه للعباد أ ن ه أ ن ز ل عليهم هذا اللباس كما صح الحديث عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ه و حديث قدسي مشهور حديث أ ب ي ذر يا عبادي كلكم عار إ ل ا من كسوته فاستكسوني اكسكم فالله سبحانه وتعالى هو الكاس وهو, وهو الهادي وهو الموفق وهو الرازق سبحانه وتعالى إ ذ ن هناك لباس آ خ ر ينبه عز وجل عليه ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن يواري سواته وعوراته في الدنيا بلباس حسي من قماش او غير فما الذي يواري سواته يوم القيامه ة حقيقة ما الذي ل ي ج ع م س ت و ر الا يوم ا ق ي م ة إ لباس ا ل التقوى فيقول ولباس التقوى ذلك خير ذلك خير ف أ س أ ل ه سبحانه وتعالى أ ن يلبسني و إ ي ا ك م لباسا من التقوى يسترنا يوم القيامه ة يا بني ي لا آدم ف ت انكم الشيطان كما أ خ ر ج أ ب و ي ك م من ا ل ج ن ة يندع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إ ن